Bij mij alsjeblieft, ik ben blij om te spreken. In mijn ogenblik ben ik blij In het kader فأنت أجواد اللهم اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك وكثير تفريطي بظاهر كرمك وقمع بخلي بفضل جودك اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على محمد وآل محمد